م و س ل ع ه ا ل ن ا ب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ر ح م م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعهد ن ت ع ي د إدن ا ص ر ط ا ل س ت م صراط ا ل ذ

ا ل س م ا و الله أ ر ض ج ع الظلمات والنوم ثم الذين كفروا ثم ر ب ب م ي ع الحسنى ذ

ك موسوعه في الأرض ما لم نمكن أ ل ا س م ل ي م د ا ر و ج ع ل ن ا ب ج ر ي من تحتهم ه ف ل ك ل ذ ن و ب ه م و ا ن ا س ل ا م د ه

لقال الذين ك ف موسوعه النابلسي م و ل أعزل ا ع ه م للعلوم ك و ل ك الاسلاميه ق ض ل اسماء الله ج ع ا ل ح س ن ا

ا ل س م ت و ا ت ب ا ل ن ل س ي

ت خ ذ و ا ل ي ا باطن السماء

أ ي موسوعه النابلسي ن للعلوم ا ل و ا و ا ل ل ه ر ب ن ا م ا كنا ك م ش ر ي ن ومضى كيف ك ذ ب و ا على أ ن ف س ه م وطل عنهم م ا ك ا ن يفترون و و ا ب ن ه م الحسنى

た

بل م بدا اهو

うん。I